عذاباً أليماً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 وأكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذونا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم علم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمساء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 دي خ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبينا ولا تقتلوا النفس التي حرمت الله إلا بالحق وما قتلا مظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مانصرا ولا تقربوا ما لليتيم إلا بلته أحسن حتى يبل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 إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدعورا أفأصفاكم ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مسطوراً وجعلنا على قلوبهم كنّة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده والنوع على أدمالهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول ظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا أنزل كيف ظلبو لك الأمثال فظل فلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِينَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّ عِظامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا خلقا خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَديدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَقْبَلُ فِي سُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلْ مَرَّة� يزون إليك رؤسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بسدم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الزر عنكم ولا تحويلا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 فظلموا بها وما نرسل من إلا تخوفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي ريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمته لي لا إن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنك نذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أموفورة واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك و رجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الزر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرزتم وكان الإنسان كفورا أفأمنا؟ من يخزف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكينا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريه فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم وفضلناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن قال في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا وَيْرَهُ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا إذا لَأَذَقْنَاكَ الزعف الحياة والزعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض لِيُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رُسُلِنَا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصلاة لذلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كان يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أذا كنا عزاما ورفتا، وقالوا أذا كنا عزاما ورفتا، أئن لمبعوث نخلق جديدا، أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم.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 ولقد آتينا موسى تسع آيات مينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وَلَا تَدْعُ اللَّهَ أَحَدًا وَلَا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِثَغْرِكَ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ Uh oh...